أنا ودي أقول لك شنو أجرك إذا صمت يوم واحد مرمضان كله قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله هذا بعد ممكن يكون نافلة فكيف لما يكون فرض رمضان من صام يوما في سبيل الله باعد الله عنه النار سبعين خريفا بهاليوم الله يبعدك عن النار سبعين سنة وفي حديث آخر جعل بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض وفي حديث ثالث بعدت منه النار مسيرة مئة عام تخيل؟ كل يوم بمئة سنة كل حساب يعني إذا صمت رمضان شوف المسافة اللي راح تكون بينك وبين النار وانت يوم القيامة تدير شنو محتاج؟ محتاج بس فمن زحزح عن النار بس لو شوية تدني عنها فقد فاز بس تطلع شوية وادخل الجنة هذا الفوز فكيف بهذا البعد العظيم والبون الشاسع بينك وبين النار؟ من وين هالمسافات العظيمة؟ بسبب هذا الصيام احرص على صيامك لتكون هذه المسافات بينك وبين النار يوم القيامه